بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعُر يتيم ولا يحذّ على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم مع صلاتهم ساهون الذين هم يراون ويبلغون on.